بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا غير موجود بالمنزل الرجاء ترك الرسالة بعد سماع السفارة يا شيخ في حاجة محتاجينك فيها بالأخت اللي خلعت الحجاب محتاجينك تكلمها ضروري أنا عايز أصلي. ليك حد غيره، ليك حد حينفعد غيره عمره، ما هتلاقي أحن عليك مني. وارحم عليك منه إلىك خيتك مولاك يا من يعيش بالغداة لم يمر الغياء رب تفسواني وامح من خطايا يا لو تعرفي، يا لو تقربين. يا لو حبيته لو حبيته تسوني فخا لكم من الدهور بيت ودت ما تدمرش نفسك أرجوك ما تعمليش كده في نفسك أرجوك إلحقي نفسك قبل فوات الأوالي ما تفديش نفسك للشطان اوعي تضيعي نفسك نفسك رب تنخص نعودي ما نفسك ايش انوخرك طيب مستنية ايه, مستنية ايه ربنا بيمديلت ايد وليل نهار كيف ليئا مزيلة الحجاب العفيل صار منك كما ذكرت في دليلها خدي الخطوه تخافيش شاء الله ربنا مش عايزه ربنا يفرح بيكي مش عايزه ربنا يحبك مش عايزه ربنا يبدل سيئاتك حسنات نينن نودي من الحجاب الازرق مش دلوقتي مش عارفه وانا كيف كيف سكه سكه والله خيف عليه يسر إخوانكم في تسجيلات عربية بالقاهرة أن يقدم لكم هذا الإصدار المتميز شكلي من غير حجاب وحصان مع فضيلة الشيخ هاني حم. أوز بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.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 أنت أختي المسلمة واسمحيلي إن أن أكون أخوك وعايزك تبقي وفق تماما والله إن حرص عليك والله خايف عليك وعايز الخير واتمنى من كل قلبي أنك تبقي في منتهى السعادة مرتحت البال عايش من غير هموم وأحزان ومشاكل عاوزلك لك الجنة وأن ربنا يكرمني وإياك برفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة والله هو ده غرضي بمنتهى الصدق والصراحة ولو سمحتي لي إن كل أخوك فاسمحي لي إن غير عليك أيوة انت عرضي ولازم أصونك حتى ولو من نفسك وبقى مشفق عليك وخايف أحسن تمشي في سكة تندمي عليها كتير في يوم من الأيام فاسمعيني وقبلي مني فانا عاوز إيه يعني غير إن ربنا يرضى عنك عشان تبقي دايماً الضرة والجوهرة اللي لازم تبقى متصانع من إيد الذئاب واللصوص موضوعنا موضوع مهم على ليه علشان النهاردة حنتكلم عن نعمة عظيمة جدا. يمكن مش حاسين بقيمتها وما بيعرفاش إلا اللي في يوم الأيام اتحرم منها النعمة دي أعظم النعم اللي ربنا بيكرم بها عباده وللأسف في ناس النهاردة معرفوش قيمة الكنز اللي ربنا ادهولهم تفرطوا فيه ولو كانوا عرفوا أنتوا بجد ما كانوش قدروا يفرطوا فيه بالسهولة دي النعمة دي هي نعمة الإيمان نعمة الهداية لطريق الرحمن واحدة اتصلت بي قالت لي أنا خلعت الحجاب طب ليه؟ مش عارفة أنا حسيت أني كنت منفقة تصرفاتي ما بتدلش على أني إنسانة ملتزمة أنا كنت عايشة في صراع ما بين حاجات كتير نفسي فيها الحاجات دي أنا عارفة أنها بتغضب ربنا لكن أعمل إيه؟ أنا متعودة على الحياة كده أنا فشلت إن أكون إنسانة ملتزمة وما كانش ناقص إلا الحجاب فكان لازم أخلعه عشان أعيش بطبيعتي ووخلص من الصرعة ده أحب أقولك إن أنا كنت بحن كتير لأيام زمان أيام الخروج والفسح وأيام الصحوبية مع الشباب وأسفى أقولك بصراحة أنا كنت كل ما جنام أعود أتخيل نفسي وأنا لبس اللبس بتاع قبل الحجاب وأعجاب الشباب بيه. وهذا تحصر بصراحة شكل من غير الحجاب وحشني. قلت لها يعني أنت دلوقتي دقى مبسوطة وفرحانة ومستقرة نفسيا قالت لي هم. لا طبعا وإلا ما كنتش كلمتك بس يعني عملي إيه أنا خلصت من حكاية الدور اللي كنت بحس إن أنا بمثله قدام الناس أنا ده أنا الشخصية دي بس برضو مش عارفة أنا مش راضي عن نفسي حس إن فقدت حاجة جميلة قوي كانت في حياتي أنا مش عارفة. مش عارفة أرجوك أنا ما بقيتش فاهم حاجة قلت لها أنت تعرفي حد قبل كده فك الحجاب فعملتي زيه ولا انت أول واحد ده فكتي الحجاب في الشلة قالت لي لا طبعا في كتير من صحباتي فكوا الحجاب عشان حس أنه بيقيت حركتهم واحدة راحت مع مامتها وصحباتها الساحل وكانوا في القرية بشترتوا أنهم لازم ينزلوا البحر بالميو العادي فالكل نزل اللي هي طبعاً ما قدرتش تقاوم راح تفكّت الحجاب. أنا بقول لك عايزة تعيش عايزة تعيش حياتها زي ما كانت قبل كده. صحيح هي بتقول أنا ما كنتش مقصودة لما فكيته. بس والدتها وصحباتها شجعوها عشان ينزلوا مع بعض. قالت لي على فكرة البنت دي فكت ولبست الحجاب أربع مرات. وفي بقى بنات تانية فكوا الحجاب. واحدة صاحبتي قالت لي أنا فكيت الحجاب في شهر العسل. علشان هو شهر واحد في العمر، فكان لازم أهتم وجوزي كان موافق لإنه عارف إن أمي أجبرتني على الحجاب ولبس العبايات. وبعد الجواز ما عدتش أهتم بيها طبعا لأني أصبحت مسؤولة من جوزي بس. في بقى ناس فكوا الحجاب عشان حصل إنه بيتعارض مع الوسط الاجتماعي اللي عايشينه. واحدة قبل كده كانت بتقول أنا بصراحة مش مستعدة إن أنا أمسك الجمر بإيدي، أنا لما لبست الحجاب حسيت إن شكلي بقى غريب قوي وسط الناس، وبيتحس إن عايشة لوحدي. عشان كده أول ما تخطبت خلاص الحجاب. وطبعا خطيبي ما مني عشل كان عايش في نفس الوسط الاجتماعي اللي أنا عايشة وفي كتير بقى يقولوا لك أنا حسيت إني استعدلت في الحجاب وبعد ما خدتني الفرحة في البداية طق تقولك لا, لا لا لا لا لا يا جماعة الموضوع صعب وعايز من الوحدة إنها تتغير كتير بصراحة أنا ما عنديش الإرادة ده طب لبسي ده مثلا هل بيسو وبعدين وبعداً أهلي ما كانواش عاجبهم قلت لها هو دول كلهم بقى بيحسوا بالندم إنهم فكوا الحجاب قلت لي مش كله بس يعني الغالبية ساعات كتير يقولوا إحنا نجمنين لكن خايفين نلبسه نروح ركينا من تاني قلت لها طب وصفي لي بالزبط أنت بتحس بإيه لما بتعودي بينك وبين نفسك قالت لي أنا بحس أن أنا في بايرة مفرغة ساعات أحس بالزنب أحس أن أنا عملت حاجة غلط بحس أن أنا مش راضي عن نفسي وساعات أبقى عايزة عايزة أخرج عايزة تفسح مع صحباتي عايزة تبسط قلت لقيني مثلا مرة رحت ديسكوتيك أكلم شباب من تاني أنا لك أنا مش فهم حاجة لنا كنت فرحانة لما كنت لابس الحجاب ولنا برضو سعيدة إن خلعتك طيب إيه الحل قل لي إيه الحل قلت لها تحب تحد لك الحل قالت لي أرجوك قلت لها وتسمعي كلامي وتثيق فيها وفي مش عايز غير راحتك قالت لي بالتأكيد بس أرجوك قل لي كلام عملي وبداش الإنشا والكلام الروتين اللي احنا بنسمعه اليومين دول قل. قلت لها حاضر بس ممكن تسمحي لي أنا برضو أنك تديني في الأول قلبك فخاطب وجدانك قبل ما خاطب عقلك أرجوك من الأول نغرس في القلب معنى جميل من معانى الإيمان وبعدين نشوف المشاكل اللي في دماغك اتفقنا؟ قالت ماشي؟ طب يلا نبتدي بقى خطوة بخطوة نشخص الموضوع ونحط العلاج وتعلم الأول ندعي وقولي ورايا أمين اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل أول حاجة عاوز أسألك ومن غير زعل ربنا هم؟ ربنا يمثل ليكي إيه في الحياة؟ تعرفي كويس؟ حسيتي قبل كده أنك بتحبيه قوي بتحبيه من كل قلبك؟ أنا متأكد أن جواكي مشاعر عظيمة جدا تجاه ربنا أيوة وللأ ممكن الدنيا تتخذنا شوية لكن يبقى في كل واحد مننا حنين وشوق لربنا أيوة من حتى المضيئة دي بقى عاوز أبتدي معاك ونحاول نكدر نقط النور اللي جوه كل واحد مننا عايز أبتدي معك. من حب ربنا الحب الحقيقي اللي يداوي القلب من كل قفاته اللي يخلص الواحد مننا من كل مشاكله اصل لو أنت حبيت ربنا من كل قلبك بجد ومحبتيش حد زيه هيكون ربنا قبلها حبك اه ما ربنا سبحانه وتعالى يقول يحبهم ويحبونه. هو اللي بيبتدي بالمحبة وبعد كده تلاقي انت نفسك بتحبيه وساعتها حتخلصي من كل المشاكل اللي انت عايش فيها اصل لو ربنا حبك حتبقي مؤمنة وساعتها الشبهات مش ممكن تقرب منك لأن قلبك حيبقى مليان باليقين والإيمان سيدنا ابن مسعود كان بيقول إن الله يؤتي المال من يحب ومن لا يحب الدنيا ما تسواش عند ربنا حاجة الدنيا ما تسواش عند ربنا جناح بعوضة لكن لا يؤتي الإيمان إلا من أحب فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان عرفها؟ لو بقى اسمك عند ربنا فوق فلانة المؤمنة والله والله كل مشاكلك هتتحل وربنا حينصرك على نفسك وعلى الشيطان وسعدها ربنا يدفع عنك أي حاجة ما تقربش منك أصلي ربنا بيقول الله يدافع عن الذين آمنوا وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا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 يا سلام لما الواحد يحس أنه محفوف برحمة ربنا وحفظه لو حبك حتتقفل قدامك سكة المعاصي والزنوب لأنه لو حبك حيعطق رقابتك من النار فساعتها مش هتعرفي تعملي زنب سيدنا أنس كان بيقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من أصحابه وصدي بين ظهراني الطريق فلما رأت أمه الدواب خشية على ابنها أن يوطأ النبي معدي والجيش الست خافت على ابنها لحسن يدسوه فجرت عليه فسعت والها فقالت ابني ابني فاحتملت ابنها واخد بالك من المنظر رحت مسك ابنها وقعدت تضمه لسدرها وتقول ابني ابني خيف عليه فقال القوم يا نبي الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا والله لا يلقي الله حبيبه في النار الله والله العظيم الكلمتين دول عايزين يكذبوا بمية الذهب. لا يلقي الله حبيبه في النار الحبيب لا يعذب حبيبه شفتي بقى قيمت إن ربنا يحبك شفتي بقى لو ربنا حبك شكلك هيبقى عامل إزاي هتلاقي كل الدنيا بتحبك تروح الوحشة اللي بتبقى بينك وبين الناس تحس بالسعادة والمتعة الحقيقية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 ثم تنزل له البغضاء في الأرض لو حبك هيحفظك من شر الدنيا وهو في أكثر من شرور الدنيا في الزمن ده شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا أحب الله عبدا حماه في الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء يجي الدكتور يقول أوعوا تقربوا كبيت المية منه هو برضو ربنا يحفظك من شر الدنيا فما تقربش منك شفتي بقى لو ربنا حبك هياخد بأيديك فلما توعي الزنب تلاقي نفسك بترجعي بسرعة والتوب منه لغاية ما تكرهي الذنوب دي كلها وتبقى في طاعته فلما النهاردة تفكي الحجاب وانتي بتحب ربنا وربنا بيحبك وانتي مش عايزه ان ربنا يغضب عليك وبتحب انك ترضيه، هتلاقي جواكي رغبة اكيدة في الرجوع بسرعة انا عايز اسألك ليك حد غيره ليك حد حينفعك غيره والله عمرك ما هتلاقي أحن عليك منه وأرحم عليك منه إلهك سيدك مولاك يا يا لو تعرفي يا لو تتقرطي منه يا لو حبتي تعالي بقى نتصور مع بعض لو إن ربنا حبك وبقيتي من عباد الله الصالحين يباهي بيك الملايكة ويثني عليك في الملأ الأعلى آه أنا عايزك تعيش اللحظة دي بلاش بقى وسوسه الشياطين انا عارف هيجي يقولك يا ستي سيبك من الراجل ده ده شكله عايش في الاحلام ربنا يبهي بيا انا الملايكه يا شيخ انا بقول لك انا فكيت الحجار يعني اللي انت بتقول عليه ده بعيد قوي قوي قوي عني طب بايه ها اديني امر ها عشان خاطر ايه انا عمري ما هوصل للي انت بتقول عليه ده ابدا انا عمري ما حسيت ممكن ابقى كده دي السكتي سكتي انت ليه مش عايز تفهمني وأنا أقولك طيب تعالي بس نتخيل عارفة الجماعة بتوعلم الإدارة بيقولوا ان تصور الهدف يمثل خمسين في المية من الطريق فتعالي نحس بقلوبنا المعاني الجميلة دي ومش هتخسري حاجة أصلك لو حسيتي هتعرفي ولو عرفتي مش ممكن هتقدر تسيب طريق ربنا هتحبيب كانت وهتبقي عايزة تعملي أي حاجة عشان ترضيه شوفي لما تلاقي نفسك أنت فلانة ربنا بيحبك لما تكثري من ذكره ويفرح بيكي لما تتوبي ليه لك لما تؤثريه فتقومي بالليل والناس نايمة عشان تناجيه وتصلي ليه لو ربنا دحكلك عرفة إيه اللي ممكن يحصل أكيد خايفة من لحظة الحساب أنت واقفة قدام ربنا خجلانة مكسوفة يقولك عملتي آه وعملتي آه وعملتي آه يا نحظة صعبة ويه لنا ولا أنت نقدر عليها شوفي بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث إن الله تعالى إذا ضحك إلى عبده المؤمن فلا حساب عليه نفسك تدخل الجنة من غير حساب من غير سادقة عذاب لو ضحك لك لما تبثريه لما تبقى بتحبيه لما قلبك ما يبقاش فيه حد غيره ده ربنا لو حبك يحفظك ويلطف بيك ويحسن إليك من الساعات كتير بتحسي إنك فقد الأمان والحنان في زماننا ده والله والله عمرك ما حتلاقيها مهما غرك المناظر والمظاهر عند الناس مش هتلاقي المعاني الجميلة دي إلا مع ربنا أصل ربنا بيقول وحنانا من الحنان عنده الرحمة عنده الله لو حسيتي بحنان ربنا عليك وبرحمة ربنا بيك الواحد مننا ساعات يبقى نفسه يتريمي في حضن أمه يعيط في حجرها لأنه بيحس بحنيتها ورحمتها دي والله ربنا أرحم عليك منها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما مرة أتى عليه بعض الأسرة فكان في وسطهم وحدة كل ما تشوف ولد صغير بيعيط تروح مردعاه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فصحب قالوا لا وهي تقدر على أن تطرحه دي شايف عملة زي دي عيال غيرها خيف عليهم وتروح تربعهم أمال ابنها تبقى عملة معها زي فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها شوف أنت بقى لما ربنا يختصك برحمة من عنده تلاقي نفسك بقيتي في منتهى السعادة والنشاط تشوف الدنيا بشكل جميل تحس بانشراح وراحة تحس براحة البال سكينة طمقنينة مش خايفة ازاي تخافي وهو امان كل خائف تنامي مرتحت البال مش بالمهدئات والمنومات شوفي لما تحس ان ربنا بيرعاك ويكفيك مش ربنا بيقول أليس الله بكاف عبده اللي في الخير حيدهولك حيمنعنك كل شر عايزة ايه تاني قوليلي بعد كده نفسك في ايه تاني انت مصور حياتك ممكن تبقى ازاي لما تبقي محتاج حاجة ترفع ايديك وانت متأكدة انه هيستجيب ليكي. عشان انت عرف ان ربنا يستحي انه يرد ايدك اللي بترفعيها ليه من غير ما يديلك حاجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى حي كريم يستحي اذا رفع الرجل اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين عايزك دلوقتي تغمض عنيك وتقفلي على نفسك قطك وترفعي رأسك للسماء وتناجي عايزك تحس بقرب منك ربنا بيقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد عايزك تعيش اللحظة الممتعة ويا سلام لو كان ده في الثلث الأخير من الليل لما ربنا ينزل للسماء ويقول هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب نفسك في حاجة عايزة حاجة مني ما نفسكيش في حاجة مني خالص قولي وانا حدهولك عايزك ساعتها تقولي له بحبك يا رب مشتاء النظرة من وجهك الكريم يا رب مش عايزة لقربك يا رب محبتك هي طلب يا رب يا رب ارضى عني يا رب انا عارفة ان غلطانة في حقك بس ماليش غيرك يا رب انت العفو فاعفو عني يا رب اجعل حبة احد الي من نفسي ومن كل شيء يا رب انت الكريم فكرني يا رب ولا تهمني انت الرحيم فارحمني ولا تعذبني يا رب عذابي اني كنت محرومة منك فيا رب افتح لي ابو برحمتك افتح لي ابو يا رب يا رب أوه. اكيد نفسك ان ربنا يحبك شايفه شايفه لو ربنا حدك حتبي عاملت زي طيب انت شايفه بقى لما تخلفيه وتعصيه وتعملي حاجات بتغضبه هيحبك احكم انت انا عاوز اسألك بمنتهى الصراحة ارجوك يجاوبيني قولولي بالله عليك إيه المطلوب من ربنا إيه المطلوب من ربنا أكتر من اللي بدهولك ده ربنا لك، علشان تتوبي لي وتستغفريه بعدين تروح تعصي وتغضبيه ربنا بيقولك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور الرحيم بص الحلان والرحمة بيقولك مش عايزة ترجعيلي لي مش عايزة تستغفريلي لي, لي. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ما نفسكش أنه يغفر لك طيب مستنية إيه ربنا بيمدي لك إيده للنهار وانت ولا انت هنا تردي إن حد تمدي له إيدك يروح رايح سكة تانية وما يمدش إيده ليكي، ولله المثل الأعلى بالله عليك ينفع إنه يبقى هو اللي خلقنا وعارف اللي ينفعنا ويضرنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وبعدين نعبد غيره نعبد هوانا رغبطنا نعبد عاداتنا، نخاف من كلام الناس نحسبها ابن كل نعمة أنت فيها النهاردة مش هو اللي دهالك تهسي ربنا بيها جمالك ده مش هو اللي أنا عم بيه عليكي وأمرك إنك تحفظ عن نعمة دي عشان مصلحتك شوفي لما أنا مثلا أدي واحد غلبان فلوس واقول له كل وشرب بيها وصرفها على عيالك يروح عامل بقى يروح شارب بيها بمخدرات مثلا طب اللهم عليك أديله تاني قولي لي أنت بقى أديله ده تاني ولا أعمل معاه إذا لا ده مش كده وبس رأ ده يجيلك ويقولك أنت ملك ااا أنا حر مش أنت دتالي أنت هذلني بيها ولا ايه وأنا يعني عشان أنت دتني شوية فلوس حراط هذلني بيها قولي لي بقى أعمل معاه إنا بقى واحد زي ده تحكم أنت أمم أعمل معاه إنا فلما النهاردة ربنا يديلك الجمال والصحة والشباب تروح تقولي أنا عايز أستمتع بشبابي وجمالي بصراحة فقه الدين ده بيقيد حركتي مش مخليني عايز زي ما أنا عايز انت نسيتي ولا ايه؟ نسيتي ان النعمة دي نعمته هو اللي ادهالك تروح تغضبي بالنعمة اللي هو ادهالك من الاول ربنا سبحانه وتعالى بيحكي في قصة سيدنا ابراهيم ان كان فيه ملك اسمه النمروز الراجل ده دخل مع سيدنا ابراهيم في جبال فربنا بيقول ألم ترى إلى الذي حاج ابراهيم في ربه في ربنا جاد الإبراهيم في ربنا ليه بقى أن آتاه الله الملك عشان ندته الملك يكفر بي عشان ندته الملك يجاد الإبراهيم في يعني لو كنت حرمته من الملك كان يقدر يعمل كده كان يقدر يقول كده بيعصيني بالنعمة اللي أنا عشان اديتك عقل تعرفي بي عليك وتستخدميه في طاعتي تروحي انتي مستخدما في الاعتراض على شريعتي تعود تقولي ما تنفعش صراحة المواضيع دي في الزمن اللي احنا عايشينه زمن الباضي والميني جيب والهوت شورت ازاي يعني تقولي حجاب يا عم ده كان زمان الكلام ده بالله عليك ترضي انه يتلعك بدينك اللي ربنا اتمنك عليه ترضي انه يتلعك بيكي علشان يتهد في دينك ترضي هو ده بقى عرفان الجميل استفاكي من وسط المليارات دي وطلعك مسلمة اوعي تفرط في دينك دينك دينك لحمك دمك وإن قتلت أو حرقت ربنا كان بيقول عن واحد اسم الوليد ابن المغيرة يمكن سمعتي اسمه وابد كده الراجل ده كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم فربنا بيقول عليه إيه بقى بيقول أن كان ذا مال وبنين إذا تطلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين عشان ادته فلوس عشان رزقته بالأولاد يروح يقول الدين ده شوية خرافات دي حاجات عفا عليها الزمان بالله عليك حكم انتي. ينفع ان ربنا يبقى خير وعلينا نازل واحنا نرد الجميل بالمعاصي والزنوب هو مش يقدر ان يسلبها مني ومنك انت عارفة ان في ناس كتير ربنا حرمهم الجمال ده في ثانية دي راحت في حدثة. دي تشوهت والله انا كنت اخد بعضي وروح المستشفى ان مرضى ساعات ندخل قسم حروق. وتسمعي قصص تشيب دول عايشين زينا ده بيقولك الموضوع جي كده فجأة ساعتها الواحد والله. بيحس بمدى نعمة ربنا عليه وكل مرة أعود مع نفسي وأقول طيب أنا مش هنا لي إيه يعني سك الأمان اللي أنا مخليني مش خايف مش ممكن يحصل لنا كمان كده إحنا كلنا أصحاب زنوب ومعاصي ربنا يتوب علي وعليك لسه بسألك إيه المطلوب إيه المطلوب من ربنا أكتر من إنك بس لما تاخدي خطوة خطوة واحدة ربنا يتقرب لك بضعفها إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعة وإذا تقرب إلي ذراعة تقربت منه باع وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة شوفي كده لما مرت سيبي حاجة من المعاصي اللي أنت بتحبيها عشان ربنا شوفي بقى ربنا حيعمل لك إيه؟ من ترك شيئا لله عوبه الله خيرا منه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير منه فلو عرفك إنك سبت المعصية دي عشانه عشانه بس بمنتهى الصدق والإخلاص حيديلك نعمة أعظم أصل ربنا اسم الشكور يشكرك على طاعتك له شوفي قد إيه كرامه وفضله وجوده علينا رب يعطي النعمة ويزديها ثم يثني على العبد إذا شكره عليها لما تذنبي يرفق بيتي يحلم عليك يسطرك ما يضحكيش يمهلك عشان تتوبي ليه فلما تتوبي يعفو عنك ويرفعك لدرجة أعظم مما كنت عليها قبل الذنب عرفة ليه؟ عشان أنت ساعتها هتبقى عرفتي حبيتي من كل قلبك أعرفت أني مفيش فيش حد ليكي غيره أنت ليكي حد غيره بالله عليك أبعد هذا الحبيب حبيب أبعد هذا القريب قريب لو عرفتي عن قرب لو عرفتي هتقولي لو كانت هي دي الجنة يبقى مفيش أحلى من كده واحد من الصالحين كان بيقول والله ده الواحد ساعات تمر عليه لحظات يقول لو كان النعيم ده هو نعيم أهل الجنة ده تبقى حاجة عظيمة قوي طب بالله عليك يا أختي رب هذه صفتهم كيف يوصى؟ ازاي جالك قلب؟ حد يفكر يسيب بعد كده سكته ربنا ما يستهلش ده مننا أبدا تعرفي أنا حاسس إن أنا وإنتي محتاجين دلوقتي بعد الكلام الجميل ده عن ربنا إن احنا نقعد ندعي شوية وأمني معايا تعال نقول يا رب يا رب ما تحرمني منك يا رب يا رب ما ليش غيرك يا رب يا رب خذ بيدي وناصيتي إليك أخذ الكرام عليك، اللهم حدّ إليّ الإيمان وزينه في قلبي وكره إليّ الكفر والفسوق يا رب كرهني في الكفر والفسوق والعصيان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. لنكونن من الخاسرين ربي إني ظلمت نفسي فغفر لي رب يا رب يا رب يا رب اقبلنا في عبادك الصالحين يا رب يا رب عرفنا بك يا رب. يا رب, يا رب يا رب حبنا يا رب يا رب حبنا يا رب يا رب آه. هي دي أهم خطأ إنك تعرفي ربنا وتحس بمعاني الإيمان دي وتستمتع بيها تتعلمي إنك تفضفضيله له ترجعي له في كل حاجة تطلبي منه المدد والعون تشتكي له من حالك قولي له يا رب مش عارف أعمل إيه في نفسي مش عارف يا رب أعمل إيه مش عارف اشتكي له ربنا كان بيوصف سيدنا إبراهيم فيقول ان ابراهيم لاواه حليم عارف يعني أواه يعني يقعد يقول له اه بيشتكي له انا عايزك كمان تشتكي له بس لو خيره له اه اه يا رب أكيد هيفتح لك دهبه أكيد حيخد بأيديك بس خليها من كل قلبك طلعيها من جواكي، فلحظت صفا بينك وبين ربنا ومش ممكن لو الكلام ده خرج من قلبك بصدق إخلاص، إن ربنا هيخذلك ده انت لو رحت الشخص كريم الأخلاق وأصطيف معروف وإن يقف معاك في ضيئة لو الشخص ده كريم بجد مش ممكن يسيبك فما بالك بأكرم الأكرمين رحيله ومش ممكن لو رحسي له بصدق وإخلاص إن رضيك أختي الحبيبة أيوة ما أنا من دلوقتي هقول لك أختي الحبيبة عشان أنا وإنتي اجتمعنا على محبت ربنا ربنا يجمعني وإياكي في الجنة إن شاء الله لحظت من نستمتع بالنظر إلى وجهه الكريم تعال نشوف إنتي خلعت الحجاب ليه ونشوف بقى إجليز دخل عليك من أنه ناحية أول حاجة انت بتقولي انك حسيت انك كنت منفقة و... وأنك دلوقتي يعني حاسة أن أنت بقيت واحد وده تخلصتي من تقنيب الضمير اللي كان جواكي لما كنت بتعملي حالات وحشة وانت محجبة طيب لو سلمت معاكي أن ده نفاق عمرك سمعت يعني عن واحد خايف أحسن يعيب مرض ولا يحصل له حاجة فبدل ما ياخد الدواء ولا يعرف أسباب الوقاية يروح واخد سم ينفع فيعني اللي خايف من المفاق يروح عامل زنوب يقولك كده أحسن طب مين قال بقى كده أحسن ده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات والحديث رواه البيهقي وصححه صحاه الألباني يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن المتبرجة منافقه. شفتي ده الشيطان جرك إزاي وقعك في اللي انت كنت خايفة منه من غير ما تدري تاني حالة مين قال بقى أن ده نفاق؟ أنت لو نفسك بتغلب عليك في المعاصي ولسه متعلقة شوية بالذنب فالحل مش إنك تعملي زنوب الحل إنك تعملي أعمال صلحة كتير تقو بيها نفسك شوية شوية ربنا يكرهك في الزنوب دي كلها وتتغلب عليها الراجل كان يقوم الليلة بالليل وكان يسرق بالنهار فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتنهاه ما تقول الصلا بالليل منها عن الاسم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث فستنهاه ما تقول فيما الإنسان يعمل أعمال صلحة كثير يقدر يتغلب على نفسه لأن ساعتها بيقوى بالطاعة فلما أنت تفتحي أبواب جديدة للمعاصي بتضعف في نفسك مش بتقويها فتبقي عرضة أنك تعملي حاجات غلط أكتر يعني أنت بعد ما فكيت الحجاب ما شاء الله بقى بقيتي منتظمة في الصلاة والسيام ورد القرآن وبقيت بقى كده أكثر إقبالا على ربنا بالله لا عليك ده اللي حصل أكيد طبعا مش ك يبقى اللي انت عملتيه ده حل بقى ولا مش حل ثالث حاجة تعالي اقولك وصفة سريعة عشان موضوع النفاق ده وعشان ابليس ما يخشش عليك تاني من ناحيته شوفي صفات المنافقين اللي ربنا قال عليها وعملي عكسها انا هقولك على شوية حاجات تركزي عليها وإن شاء الله تقدر تتغلب بها على المشكلة دي مثلا ربنا بيقول إيه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا لما تيجي الصلاة بيبقوا كسلانين في القيام للصلاة إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة فعايزك تهتم بموضوع الصلاة في أول وقتها اوعد كسلي أول ما الأذن يأذن ترحى على طول مصلية ده يساعدك على أنك تتخلص من المشكلة دي وربنا قال ولا يذكرون الله إلا قليلا فعايز بقى ليكي أذكار تحفظ عليها وتكتري منها وأنا دايما بنصح باربع حاجات ياريت نبقى نحافظ عليها كل يوم أول حاجة كتري من الاستغفار اصل الاستغفار يطهر قلبك بالذات انك تستغفري مثلا بالصغة دي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عارفة إش معنى دي أصل الناس الله عليه قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيم وأتوب إليه غفر له ولو فر من الزحف والفرار من الزحف ده كبير عظيمة من الكبائر فلما تحفظ على الذكر ده يمكن ربنا يكفر لك ذنوب كبيرة وعظيمة جدا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 مش انك تقعد تستغفري وتقولي خلاص الزنب كده ربنا غفره واروح عامل زنب تاني اوعي مع ربنا تعملي كده ربنا يغضب جدا على اللي يعمل كده باسمه مكر فوعي هنتحك على مين اوعي تتحك على نفسي تنية حاجة عايزك تحفظ عليها برده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميله مجيد أي صيغة, أي صيغة أي صيغة علشان لما تكثر من ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم يبقى إن شاء الله يكون ده سبب في محبة ربنا ليك والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب اللي بتتنزل بها رحمة ربنا وبترفع عملك الصالح دعائك يترفع إن شاء الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثالث حاجة قول الذكر ده كتير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وليه كل يوم متمره النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن اللي يقوله متمره يبقى بينه وبين الشطان حرز حجاب فالشيطان ما يعرفش يدخل عليه بسرعة وأنا عايز أقفل أبواب الشياطين عليك والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه هو كان كعدل عشر رقاب يعني ثواب إنك تعطقي عشرة فلما تعطقي يمكن ده يكون سبب عتق رقبتك من الناش ويتكتب لك ميت عنك ميت خطيئة ويبقى ما فيش حد أحسن منك إلا اللي يقول الذكر ده أكتر منك رابح حاجة عايزك تكسري من سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أصل النبي بيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث أنهما إيه؟ عبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان فلما دول ربنا بيحبهم يمكن يكون ده سبب برضه في أنه ربنا يحبك لأنك بتحب اللي هو بيحبه هو ده بقى الحل الحل أنك ما تبقيش مذذبة عايزك تاخدي قرار قرار مش بقى تعد تقولي بعدين استنى شوية لسه عودي طري بالراحة عليها لا عايزك تاخذي قرار دلوقتي دلوقتي حالا أيها دلوقتي ما تتردديش أصل التردد والتهزبزب ده ربنا لما ذكروا ذكروا في صفة المنافقين فقال فهم في ريبهم يترددون وقال مذذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء القرار إنك دلوقتي حالا هاتح جابك هاتح جابك البس حجابك وانزلي بي وقولي مش حامل كده داني القرار أنك تثبتي على طاعة ربنا وتاخدي خطوة كمان لقدام تدعي ربنا أنه يثبتك ويكرهك في المعاصي يعني لما تخلع الحجاب تبقي سمعت كلام ربنا ولا كلام الشيطان أكبر دليل أن ده كلام الشيطان إيه؟ أن تقريبا الكل بيقول نفس الكلام وأكيد يعني الشيطان مش عايز لك الخير ولا أنت شايف حاجة تانية يعني بالله عليك الشيطان عايز لك الخير الشيطان حيدلك على إنك تعملي حاجة أقل في الوزر أكيد بيوقعك في ح لغاية ما يجيب إجليكي مش هو قال قال فابي عزتك لا أغو أجمعين دي حرب والحرب خدعة وإجليس مكارج فتطلع أنت بقى شطره وقولي له اتشطر على غيري مش أنا إلا سبسك ربنا حتى ولو كنت مش قدها إن شاء الله ربنا حياخد بإيدي وينصرني عليك وعلى نفس الأمارة هي دي بقى روح دي قوة الإيمان اللي انت لازم تبقي إحسى بيها جواكي في بنات لما تيجي تقول لهم الكلام دا يقولوا لك انتم مكبرين الموضوع ده كده ليه يعني ما هو في محجبات وبيعملوا حاجات وحشه هي بقى هي دي طريقتكم الدين يعني حجابه بس الوحدة تبقى بتعمل معاصي ولابسه الحجاب محدش يقول لها حاجة لكن اول ما تقلع الحجاب الكل بقى يقعد يتكلم عليها طيب وانا معاكي مين قال ان الحجاب هو الدين الدين مش حجابه بس لا ده انا عندي محافظتك على الصلاه اعظم من الحجاب بس يعني انت ليه الدين حتت اللي تنفع معنا نعملها واللي ما ينفعش نسيبه ده ربنا بيقول ادخلوا في السلم كافة يعني اعملوا بكل أحكام الإسلام أيوة الإسلام صلاة والصيام وذكر وقرآن وبر والدين وصلة أرحام أيوة الدين مش حجابه بس بس برضو الحجاب من الدين معدين أنا هقولك ليه الحجاب طيب أنت بتقولي في ناس أول ما خلعت الحجاب اللي راحت ديسكوتيك واللي راحت لبست ميهات في الساحل واللي مشت مع شباب طيب الحاجات دي بقى حرام ولا لا أكيد حرام، أنا عارف طبعاً إن مش كل اللي خلعوا الحجاب عملوا كده، بس مش معايا أنت، إن الحجاب كان بيحفظك من حاجات كتير النهاردة بتعمليها، كان بيحفظك من الوقوع فيها، الحجاب كان بيساعدك على إنك ما تعمليهاش، الحجاب بيحصنك من نفسك الأمر بالسوء. من الفتن اللي مفيش أكتر منها في زمنا ده، ولا يعني الواحد يحط نفسه في الفتن وبعدين يقول، لو أنت متدين بجد ما تتأثرش بيها، لا يا أختي، ده ربنا سبحانه وتعالى وصف المنافقين وعب عليهم انهم كانوا بيحطوا نفسهم في الفتن فقال الله فتنتم انفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الامانية حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور انت اللي فتنت نفسك بنفسك مين ألك تحط نفسك في الفتن وبعد كده تقول انا مش حقا تاني حاجة عارف المشكلة فين المشكلة هي نفس التصور ده انك برضو لما كنت لفس الحجاب وقفت عليه وحسنت ان انت عملت حاجة كبيرة جدا وبس أنا كده بقيت إنسانة متدينة أنا البست حجاب تعالي بقى كده نفتكر إيه بقى الأعمال اللي أنت بقيت تعمليها بعد الحجاب أكتر الناس تلاقيها تقف عند الحجاب وإيه شوية شكليات كده لكن ما تقهاش اتعمقت في الدين ما تعودش تزود من رصدها عند ربنا عشان كده في بنات الشيطان بيخليهم يعتقدوا إنهم بعد الحجاب بقوا أقل إيمان واحدة تقولك أنا كنت قبل ملبس الحجاب كنت بحافظ على الصالة. دلوقتي بقيت أغسر في الصلاة وبطلت العبادات اللي كنت بعملها قبل الحجاب وبقت أخلاق سيئة طب إزاي؟ ده احنا لسه بنقول إن الرب شكور يعني لو أنت عملت طاعة ربنا يشكرها لك فيزيدك ولئن شكرتم لأزيدنكم أنت بتشكري نعمة ربنا عليك نعمة الجمال اللي ربنا اقتمنك عليها فحفصتيها فشكرت نعمة ربنا عليها بالحجاب فالمفروض رصيدك يزيد فلما رصيدك يزيد تعملي أعمال أعظم إزاي بقى؟ انت دلوقتي بتقولي أنا بقيت أقل أصل أنت مفهمتيش حاجة مهمة قوي أصل في قعدة في ديننا بتقول الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية شوفي بقى الكلمة الجاية الخطيرة دي وإن لم يكن يزيد فإنه ينقص فلما الواحد يفهم إن الدين إن هو مثلا يحافظ على خمس صلوات إنها تتحجب إنها تقول شوية أسكار وتقرأ قرآن يبقى كده ده الدين بعد كده بقى يعمل اللي أنت عايزه مين قال؟ ده ربنا بيقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله حياتنا كلها لله ده حياتنا كلها عبادة كل حاجة في حياتك المفروض تبقى بتاعة ربنا يعني مفيش عندنا حاجة اسمها ثبات الإيمان لا دينا دين عمل وحركة دينا بيأمرنا إننا لازم نتقدم على طول كل يوم لازم تتقرب لربنا في حاجة النهاردة هتحفظي آية من وهتفهميها وتصلي بيها بكرة تعرفي ذكر من الأذكار النبي صلى الله عليه وسلم وتعودي تقوليه بعد كده تتعلمي دعاء جميل تعودي تناجي بي ربنا النهاردة حتزوري مريضة عشان تتنزل عليك رحمة ربنا بكرة تروحي ملجأ وتساعدي أيتام عشان ربنا يرقق قلبك وربنا يقضي لك أمورك أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك النهاردة حتسمعش ريد جميل وتتديل صحبتك عشان تذليها على الخير فتبقى في ميزان حسناتك النهاردة هتاخد ذلك من لسانك آه عايزين ناخد بالنا أوي في موضوع صرف الناس ده والكلام اللي على البنات في ظهرهم ونبطل نميمة علشان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يستقيم إيمان المرء حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه انتي واعتليه لأن الإيمان مزج لأن الإيمان ما تحفص لأن الإيمان ما بقاش مستقيم لأن قلبك مش مستقيم لأن الفانك كان بيقع في حاجات وقعتك في الذنوب دي خدت بالك يبقى لازم تتحركي تعملي أعمال خير عشان ربنا يحفظك ما توقفيش بقى على الحجاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوق يعني عمل الخير يحفظك من انك تقعي في عقوبة من عقوبات المعاصر ثالث حاجة عاوزك تعرفي حاجة مهمة جدا بصي انتي ليه وقعتي؟ علشان المطلوب إنك كنتي خدتي أربع خمس خطوات، فلما خدتي خطوة هي الحجاب وفتح عليها، أو خدتي كمان خطوة لخطوتين، بقى سهل إنك ترجعي الواحد لما يبقى في رقم ستة، غير لما يبقى في رقم اثنين وثلاثة، فلما يجي يقع يبقى في رقم اثنين، مع معدن واحد، معدن يرجع ثاني للصفر، لما يبقى الواحد عنده رصيد كبير عند ربنا يبقى سهل ما يقع يبقى يقع أقل شوي عشان كده تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة طول ما أنت شغالة يبقى بتتقدمي فلما تيجي تقعي مش هتقعي بقى تجيدي من ثاني من الأول فلازم يبقى ليك رصيد عند ربنا ولا أنت بقى مش عايزة يبقى عندك رصيد لو أنت بقى ما بقاش عندك رصيد هيفصلوا عنك الخد بصي القصة العجيبة دي قصة راجل جي للنبي صلى الله عليه وسلم فدخل في الإسلام وبعدين سافر لبلده فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة بس شكله تغير وبقى جسمه ضعيف قوي فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت مش عارفني ولا ايه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انت قال انا فلان الفلاني اللي جيت لك السنة اللي فاتت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة شوفي بقى الركح ايه؟ قال ما اكلت طعاما منذ فارقتك الا بلي عارف عملي؟ ايه اول ما دخل في الاسلام صمسنة بحالها يعني هو بمجرد بس ما شاف مجتمع الصحابة فيه من الدين ده مش لا طبعا بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم أرشده وقال له لا خفف على نفسك ولما تصوم حاول تصوم في الأشهر الحرم شهر رجب وزي القاعدة وزي الحجة ولمحرم تصوم كتير قال له لا ما تصومش سنة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سيام الظهر إنه هو الواحد يصوم السنة كلها المهم لما تشوفي أي حد ربنا أكرمه بالثبات تلاقيه كان بيعمل حاجات جندة حاجة تعلي قدره عند ربنا شوفي سير المؤمنات الصالحات ستنا أم المؤمنين ح يقول لك واحدة من الصالحات كانت تقعد تصلي في الثلث الأخير من الليل وتيجي أخر الليل وقت الصحر وتقعد تقول يا رب أسألك أن تجعلني في أول زمرة السابقين إليك شايف مشتقى ربنا إزاي فلساها تبقى في أول الناس اللي يشوفوه وتقول له يا رب ارفعني عندك في درجة المقربين وألحقني بعبادك الصالحين فأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وبعدين تسجد وتقعد تبكي لغاية ما الفجر يطلع يقولونك قعدت تعمل كده 30 سنة هتقول لي يا عم ده الناس أيام السلف طب إيه رأيك والله في زماننا ده الواحد بيسمع الأخوات ما شاء الله رغم الفتن دي كلها تلاقيها محافظة على ورد القرآن ما بيعديش يوم من غير ما تقرأ ما ينفعش تنام من غير ما تقرأ أي حاجة وتلاقيها محافظة على قيام الليل ما بيفوتهاش اللي تلاقيها ما شاء الله صدقة في أعمال الخير كفلت أيتام رعاية فقراء زيارة مرضى ده في واحدة ربنا يكتر من أمثالها ودارك لها والله أول ما سمعت عنها حاجة تشرح الصدر تقريبا ما سابتش باب من أبواب الخير إلا وعملته يقولك مثلا تساعد اللي عايزه تتجوز ترعى أرامل ويتامة كفلت خمسمائة أسرة من الأسر المحتاجة وربنا منع عليها تكفلت تلاتين يتيم يا يدغتها برفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين يبقى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم عارفة يا وس دي بقى ربنا فتح عليها بإيه كمان كانت سبب في إسلام 200 ألف راجل وامرأة في شد 200 ألف هي السبب بإخلاصها ونفقتها في سبيل الله 200 ألف يجوا في ميزان حسناتها كل أعمالهم تبقى في ميزان حسناتها الله أكبر والله في ناس صلحين كثير شايفة الناس أنا وأنت والله محتاجين المعاني الحلوة دي عشان تنعش قلوبنا أنا مش بقولك إنك تعملي زيهم بس بقولك اللي تقدري عليه حاولي تعمليه بتقري كل يوم قديم القرآن بتحفظ زي على الأذكار في الصباح والمساء بتصلي نوافل كتير أخبر صلاة الفجر إيه ها بتصوم نوافل اثنين وخميس مثلا تلات أيام من كل شهر ده اللي بيصوم تلات أيام من كل شهر ده ربنا بيحبه من وساوس الشياطين نفس صلوا في الحديث يقول ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر يعني الوساوس اللي بتبقى تمل قلب الواحد صوم من كل شهر طيب ما هو ده الدنيا أخت وما هو عشان كده بسألك، انت فين بقى من الكلام ده كله؟ أنا عايزك من هنا ورايح بلاش دايما تبص للجوانب السلبية اللي ما فيش حد بيخلو منها. تعودي تقولي آل محجبة دول كلهم فيهم وفيهم اللي بتعمل مش عارفة إيه، اه دي محجبة وتعمل كذا. يا ستي طيب، ما تتحجب انت وخليك انت النموذج اللي الناس كلها تقلده وتكسب صواد يا ستي في الناس اللي انت شايفاهم النهاردة منافقين ومش كويسين. والله لو بصيت للناس ودورتي على أهل الخير والإيمان هتلاقي كتير. الناس صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم يعني في أمور الدنيا والعكس في أمور الأخرة أنا عايزك تبص للأعلى منك من دول وتقلديها وتحبيها فالمرء يحشر يوم القيامة مع الذين يحبهم فشوفي بقى أنت مين بتحبيهم النهاردة وشوفي نفسك تبقي معاهم يوم القيامة ولا لا فدينك حيبقى والله دايما بخير طالما في ناس فالحين بيتمسكوا بيه فليه حذفتي في الله ما تكونيش أنت من اللي يحملوا الراية دي بقى آه أنت اللي تحمل الراية في الزمن الصعب ده؟ أيوة أنت ليه لا يا مناس كانوا على معاصي وزنوب أكثر من اللي أنت بتوعي فيها والنهاردة ما شاء الله اللي تلاقيهم بقى ودعاه إلى الله اللي تلاقيهم ما شاء الله من عباد الله الصالحين اوعي في طريقك لربنا تيأس من رحمة ربنا أبدا لكن برضو اوعي تئماني من عقاب ربنا لو لقيتي نفسك بتتمادي في المعاصي لأن ربنا زي ما ز ما يحبش حد يلعب بدينه يكره انه يطلع اللي في قلبك يلاقيك بتحب حاجات بتغضبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن انما ينظر الى قلوبكم واعمالكم فشوفي بقى منظرك يبقى عامل ازاي لو ربنا سعت الحساب والراك اللي كان في قلبك فتلاقي حاجات من اللي انت عرفاها ربنا يحفظني وإياكي ربي حاجة عايزة لك تنظر ليها ناس كتير ما بياخدوش بالهم منها إنهم مش عارفين إن الحجاب فرد وطالما فردي بقى عبادة. مش بقى حاجة جميلة من الكماليات لا الحجاب عبادة مش عادة فعشان كده ما ينفعش النهاردة واحدة تخلع حجابها وتقولك عشان ليلة العمر ولا عشان تقضي شهر العسل يا جماعة ليه مش عايزين نفهم ليه التصور الغلط ده عن الدين ليه احنا دايما نربط ما بين المتعة وما بين المعاصي والزنوب؟ طيب هي المتعة دي، السعادة دي مش نعمة؟ طيب هي النعمة بتيجي بالمعاصي يعني لما تحب الوحدة تبدأ حياتها الزوجية وتبدأ ليلة سعيدة لازم تفك الحجاب يعني هي فهمة كده إن ربنا هيكرمها ولا الملائكة الحافظة هيطنشوا بقى اليوم ده فمش هيكتبوا حاجة في صاحب العمل ده بالعكس ده ممكن ربنا يعاقبها بسبب المعصية دي بدنا ما تبقى أسعد ليلة في حياتها ممكن تبقى للأسف أتعس لنا يا جماعة أنا عاوز كل واحدة يبقى عندها إيمان راصخ إن الدين مش سجن والله ربنا ما خلقناش عشان يعذبنا أبدا بس إحنا ربطنا دايما المتعة والسعادة بالمعاصي فعلشان كده بقيتوا تقولوا الدين خمقى والله أبدا ديننا عمره ما كان خمقى ديننا دين اليسر والسماحة مش ربنا بيقول وما جعل عليكم في الدين من حرج لما المسلمين يطبقوا دينهم بطريقة صحيحة حيلاقوا حياة سعيدة دي اللي عاشها الجيل الأول اللي عاشها الصحابة واللي عاشها اللي بعديهم هتقولي طبعا الكلام اللي انت بتقوله ده كلام نظري جدا طيب أنا نصحك اسمعي شريك ملكش حجة والحياة حلوة بالإسلام وشوفي بقى الكلام ده لو نظري ولا ممكن يبقى واقع ونقدر نعيشه طيب الحجاب عبادة والعبادة علشان مبينة يقبلها لازم يتوفر فيها شرطين أول حاجة الإخلاص. إنك تلبس الحجاب مش لحاجة إلا لأن ربنا فرض عليكي وبس لأنك بتحب ربنا وما تقدريش يشتخل في أوامره ربنا قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن وربنا قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المرأة عوره وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان الشيطان يطلع لها بقى أول ما تخرج من بيتها فيبقى عايز يوقحها ويفتم بيها أي حد وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها فالحجاب فريضة على كل مسلمة وهذا باتفاق العلماء من ناحية ثانية أنت لبسة علشان ربنا مش علشان أي حاجة ثانية في ناس لسة الحجاب عشان تتجوز وفي ناس النهاردة برضو فكوا الحجاب عشان يتجوزوا واحدة كان بتقول أنا قبل ما نبس الحجاب كان كل الشباب عايزين يصاحبوني فلما نبسته ما عطتش حد بيبصلي فطبعا دي بيجي لها حالة احباط وتروح فك الحجاب ودي هقول لها كلمة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله فإن الله لا ينال فضله بمعصيته هو الجواز ده مش رزق لو تأخر عنك حبتين أعرفي حاجة مهمة جدا ربنا ما يمنعش حاجة إلا وحيكون ادخر لك حاجة أعظم منها مش هتاخديها إلا بتاعة ربنا مش بمعصية ربنا ففضل ربنا مش ممكن تخديد المعاصي مش أحسن ما تتجوزي وبعدين يطلع لك راجل فاجر يعذبك ويبقى عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة فهماني يا أختي إذن الشرط الأول انه إيه؟ أنك تعمل العمل لربنا وبس الشرط الثاني عشان ربنا يقبل منك حجابك إنه يبقى حجاب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم مش حجاب بقى تكسفي تقف بيه النهاردة قدام النبي الحجاب اللي يسطر جسمك كله ما يكونش هو في نفسه زينة يعني الألوان الفقعة أكيد ما تنفعش أكيد طبعا ما ينفعش اللبس يكون شفاف وما ينفعش طبعا إنه يبقى ديق لازم يبقى واسع يعني الحجاب الاسبانش الرقبة دينا الميكاب أوفر الباضي ديق طب وبعدين يعني أنت فهمتي إن الحجاب طرحة وخلاص بالنعليك. مين بس قال الكلام ده أنا عايزك تسدي من قيلة وقال أنا مش عايزك تخش دلوقتي في جدل ده قال وده عاد ده الشيخ ولم مش عارف قال إيه وده علم قال إيه لا هي كل ما واحدة أنا بس قالي سؤال واحد تقدري تقفي قدام النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب ده تتصوري أن أمهات المؤمنين كانوا ممكن يلبسوا كده لو كانوا في زماننا ده موضوع بقى شكل من غير الحجاب أحلى مشتاء الأيام الخروج والفصح اللي بتقولك بقى شكل من غير الحجاب وحشني. المسألة دي بقى مسألة خطيرة جدا دي حاجة بيسموها تعلق القلب بالذنب وأول حاجة عايز أسألك وأقول لك من قال بقى أن الوحدة بتبقى وشة بالحجاب والله والله وأنا بحلف بالله ومش هحلف كده يعني إن ربنا بيديلك بهاء وجمال وحسن تحس كده أن جواك نور وحدة كانت فكت الحجاب قالت أنا كنت حسى أن كان جوايا شمعة شمعة من وراء قلبي فساعة ما خلعت الحجاب اتطفت وساعة ما ربنا أكرمني تاني ورجعت تاني الحجاب حسد بالنور ده جوه قلبي أيوة ده لازم ربنا يكرمها مش ربنا بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وبيقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى ده واحد ربنا وربنا لا يخلف الميعاد فلازم ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك ويكرمك ويحفظك وينور طريقك كفاية ان الناس بتبقى بتحترمك لو سألتي اكتر الشباب يقولك ايوة طبعا نفس لما تجوز تكون بنت محجبة بحس انها هتحفظ بيتي والواحد يبقى مرتاح معاها الراجل بجد يبقى بيخاف على عرضه الراجل هو اللي يبقى مش عايز حد يهود نحي الضفر مراته الراجل ما يحبش طبعا ان مراته الناس طبعا تتفرج عليها ده يبقى اسمه ايه ده بقى اللي يخلي مراته فرجة للناس. ده إنسان تحترمين اللي يبقى ماشي كده ومأنجج مراته في الطريق وهي على سنجة عشرة والناس تعد تعكسها ده يبقى اسم راجل ولا اسمه ما علينا ما علينا ده يبقى ينفع يحفظك وتعيشي بقى معاه الحياة السعيدة والله أنا بيجيلي ناس كتير بيسألوني عن مشاكلهم العائلية الوحدة من دول بتتبهدل بعد الجواز لما يجوزوها من الناس بالشكل ده لا أخلاق ولا دين وللأسف بتضطر تعيش معاه في العذاب ده عشان الجواز بقى صعبش الزمن ده وكلها تبقى اسمها مطلقة دي بقت مشكلة أكبر فطبعا حياتها بتبقى كلها كرب لما طبعا تكوني في طاعة ربنا أكيد هيختار لك الخيش وحيختار لك الأفضل وتعيشي فعلا من الحياة السعيدة قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي ينه حياة طيبة ولا نجزي ينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تاني حاجة والله جمالك مش بمكياجك مش بلبسك الجميل جمالك بصفاء قلبك باللي جواك من الخير الجماعة بتوع علم النفس بتوع السايكولوجي بيقولوا انت جميلة لما تبقي سعيدة بجمالك ده وده ما بيحصلش إلا لما ترضي عن نفسك في بنات ممكن تلاقيهم زي الأمر لكن الجمال الفاتن ده يضيع وسط مشاكلها النفسية ممكن تلاقيها الآن على طول عصبية زيادة عن اللازم أقل حاجة تسبب لها مشاكل علاقتها بالناس مش مستقرة فالحاجات دي بتخلي الناس تنفر منها وللأسف إحنا في الزمن المادي ده ضيعنا قيمة الروح ما للحياة تغيرت فعشان كده بقيت تقولي شكلي من غير الحجاب لأن المجتمع النهاردة بيقدس الجسد وبينسى تماما احتياجاته الروحية عشان كده بقى مجتمع مليء بالامراض والمشاكل النفسية وهي ذي المصيبة اللي لازم نلاقي لها حل احنا كلنا كمجتمع في كتير بنات يمكن مش جميلة جدا لكن ما شاء الله تلاقيها دمها خفيف مرحة مقبلة على الحياة نشيطة مش معقبة تلاقي ليها دور في الحياة بتلاقي نفسها فيه فما بالك لو هي حاسة من جوة قلبها إن ربنا معاها وإنه بيحبها عشان كده خلها في سكته إنسانة مؤمنة صالحة تعرف ربنا بجد بينها وبين ربنا صلة عميقة البنت دي تلاقيها مش شغلة نفسها بأنها تقارن نفسها بغيرها لأنها ما بتتحفي عن شيء مفقود لا دي عندها حالة من الاتزان النفسي شعورها بالاستقرار بيخليها في منتهى السعادة احساسها بقربها من ربنا وانها ماشية في سكته بيخليها ما تلتفتش لحد هي مشغولة بحالها مع ربنا ورضى ربنا عليها مش رضا الناس هي عارفة ان اي حاجة هي عايزاها مش في ايد حد الا في ايد ربنا وعارفة انها طالما في سكة ربنا فربنا مش ممكن حيضيعها اكيد حيختار لها الاصلح ستنا هاجر لما تركها سيدنا ابراهيم هي وابنها الرضيع سيدنا اسماعيل وصلها في الصحراء قالت له الله أمرك بهذا ربنا اللي قال لك كده قال نعم قالت إذا لم يضيعنا مش ممكن ربنا يضيعك وانت في مش ممكن مش ممكن تبقى عايزة ربنا وربنا يتخلى عنك سبحان الله اللي تلاقيها بالشكل ده ربنا بيلقي محبتها في قلوب الناس من غير ما يحسوا تلاقي الناس بتحبها كده لله لله يقول لك مش عارف بس ما شاء الله الواحد لما بيشوفها كده بيستريح عرفتي فيبقى مش شكلك اللي بيحكم عليه نظرك الناس لازم تبقي عارفة مواطن جمالك الحقيقية وترعيها إنما الجمال المزيف جمال الميكب العالي فده أول حاجة بتروح الجمال اللي بيسمعه كلام الناس بيروح على طول أنت مش ممكن ترضي رغبات جميع البشر فبرضه هتلاقي نفسك بعد شوية بعد ما لبست اللفس ده وبعد ما عملتي كذا بعد شويًا صرفوا عنك وشافوا غيرك وتعضي تكتئب وترجع لك المشاكل والهموم من تاني ويقعد الصراع الرهيب ده على طول جواك من ناحية ثانية طالما لسه بتميل للأمور دي تبقى حاجة متنين إما مش عارفة أنها زنوب وبتغضب ربنا فعل عشان كده ما ندمتيش عليها وتبتي ربنا منها وإما إنك عارفة أنها زنوب بس قلبك لسه متعلق بيها طيب هو بعد تبرب وخلع الحجاب أنت شايفة دي؟ حاجة صغيرة ولا حاجة كبيرة. يعني اللي ربنا يكرمها بالخير وبعدين تسيبه دي بقى حاجة صغيرة ولا حاجة كبيرة. أول حاجة اوعي تقولي صغيرة وكبيرة. لا تنظري إلى صغر الذنب ولكن انظري إلى عظم من أذنتي في حقه. اوعي تقولي بذنب صغير. ذنب يعني عملك حاجة تغضب ربنا. اوعي تقولي عليها صغيرة. لحسن اللي بيستصغر الذنب ممكن. يبقى كبير قوي عند ربنا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم مع ذلك مين قالك بقى ان التبرك ده حاجة صغيرة هو عشان النهاردة الناس لما سابوا دينهم والدنيا خدتهم بقى اللي تعودوا عليه من المعاصي بقى شيء عادي طب اسمعي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في الحكاية دي وبرضه حكوم في الحديث الذي رواه الطبراني في الاوسط الصحاء والالباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها صلى الله عليه وسلم. شتفرنا على صلاة النبي صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول إيه النبي. سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت. اللي هم دلوقتي بيقولوا عليها تصريح كيرلي بين أيوة كيرلي إلعنوهن فإنهن ملعونات. النبي بيقول إيه. إلعنوهن فإنهن ملعونات. تقدري على لعنة ربنا إن رحمة ربنا تترفع عنك دي لو رحمة ربنا ترفعت عنك هتعيشي طول عمرك حيرانة الآن عمرك ما هتعرفي حاجة اسمها رحت البال تحب تبقى كده والله خيف عليك لك بحبلك الخير ليه مش حاسك كده ليه بتحس إن احنا عايزين نعقابك وخلاص أنا يعني حينبني إيه من كده والله بحبلك الخير زي ما تحبه النفسي وعلشان كده قلبي بيتقطع عليك وانت كده تايهة ضيعة وعشان كده حاض امدلك ايدي وعمري ما هتخلي عنك مش انتي اختي الحبيبة طيب يعني فك الحجاب ده موضوع في منتهى الخطورة ولو مش مصدقه طب اسمعي كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كأذنب البقر يضربون بها الناس الظلمة ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا ما تشمش رحة الجنة وفي الحديث الذي رواه البيهقي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخلنا الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم الغراب الأعصم يعني اللي يبقى المنقر بتاعه ورجليه حمر فالنبي عايز يقول إن اللي هتدخل الجنة من المتبرجات أليل جدا جدا جدا ترضي بالنر يا أختي والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا الذي رواه ابن ماجه والإمام أحمد الصحة الألباني يقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هبكت سطر ما بينها وبين الله عز وجل فترضي لما تنزل الشارع باللبس ده إن ربنا يعرض عنك فبعد ما كنت مستورة بستر الجميل تبقى عرضة للفضيحة يكتر كلام الناس عليك حياتك تتدمر يجيلك المشاكل النفسية اللي النهاردة مفيش أكتر منها إحساسك ان الزنب ده عظيم هو ده اللي هيخليك تخافي إنك تقع فيه إنما دايما حلت الشيطان دايما يهون عليك الزنب يعني تقول لك يا ستي ما كل الناس كده يعني ساعة و يا ستي يعملي اللي أنت عايزاه بعدين تبقي التوبة آه بعد كده نبقى انتوب إنما لما تخافي من عقاب ربنا نفسك تقف عند حد يعني مثلا لو لك ممكن تزني تقولي عوز بالله لا, لا لا لا لا لا لا لا لا طبعا طب ليه ها؟ ليه عشان خايفة صح؟ خايفة من ايه بقى خايفة من فضيحة؟ خايفة من كلام الناس؟ ولا أنت حرة وبنت أصول مش ممكن تعملي الحاجات القذرة دي؟ صح؟ لو أنت إنسانة مؤمنة هتلاقي نفسك خايفة من شدة عذاب ربنا عارفة ان حاجة زي كده دي من أعظم الكبائر فخيفة من ربنا أيوة هو ده بالضبط اللي أنت لازم تعمليه تجاه التبرج لأنه معاصية كبيرة قوي عند ربنا زي ما قلت لك طبعا من الأسباب بقى الأساسية اللي بتخليها بتقول إن هي شكلها من غير الحجاب وحشها في كتير تلاقيها مشيت من الأول في طريق مظلم كانت من وقعت في فواحش ومنكرات والله واحدة قبل كده كانت بتقول أنا عملت كل اللي يخطر على ذلك إلا الشرك بالله أنا بالوقت متدمرة نفسيا عمري ما بحس حس الطعم الصعادة. طبعا دي حاجة اسمها رواسب الجاهلية فشوية بشوية بتحن اللي هي تعودت عليه حفت بالخنقة وبالإحباط وما بيبقاش قدامها إلا أنها تفك الحجاب لأنه طبعا بيبقى أسهل حاجة الحل إيه؟ الحل إنها لو كانت من الأول تابت صح لو كانت كرهت الزنب زي ما قلنا واستغاثت بربنا ورمت بنفسها على باب ربنا ربنا كان غفر لها لو مش بس ده كان بدل سيئتها حسنات لكن دي بتبقى دخلت في سكة الدين ولسه قلبها متعلق بالزنب فتلاقيها ما ندمتش بجد على الزنوب اللي كانت بتعملها والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أن ده متوبة يعني أعظم حاجة في التوبة إن الواحد يندم على الأشياء اللي كان بيعملها فعشان كده تلاقيها حنت من تاني للذنوب شوفي الآية دي والله أنا كل ما أراها ترهب ربنا بيقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن جعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون حنتحك على مين حنتحك على ربنا استغفر الله مش ممكن أبدا ربنا يسوي ما بين واحد عمال على بطال يعمل في زنوبه معاصي وما بين واحد صالح وشوفي ربنا قال إيه اجترحوا يعني الزنوب بتجرح فيك بتقطع فيك فعشان كده الدنيا بتتقفح وشك فحياتك بتبقى عزف عذاب وتلاقي نفسك عايزة تعملي اي حاجة عشان تلهيكي اه نخرج نتفتصح اه نخرج نرقص نمشي مع شباب نشرب اي حاجة اي حاجة عشان وخذ الضمير اللي جواكي واللي حيبقى هواكي اذا مرحقتيش نفسك وتبته ارجوكي ما تضمريش نفسك ارجوكي ما تعمليش كده في نفسك ارجوكي الحقي نفسك قبل فوات الاوان ما نفسك للشيطان اوعي تضيعي نفسك بنفسك ايه هو يا أختي آخر حاجة عاوز ألفي تنظرك ليها عارفة أنت لما بتقولي ان شكلك بيوحشك من غير حجاب عارفة هو ده السبب في حكاية أنك لما كنت لفسها الحجاب ما مش مستمتعة ومش سعيدة ولما خلعت الحجاب بقيتي برضو مش مستمتعة ومش سعيدة ما بقيتيش لما فكيت الحجاب كده طبعا لأنك عملتي حاجة غلط قوي في حق ربنا وما كنتش سعيدة وإنت لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان مش هتحس بحلاوة الإيمان مش هتحس باستعادة دي إلا لما يبقى فيك الثلاث شروط دول أن يكون الله ورسوله أحد إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار أول حاجة إيه؟ إنك تحب ربنا وتحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي حاجة، أكثر من نفسك، أكثر من والدتك، أكثر من والدك، أكثر من صحباتك. تحب ربنا أكثر من كل حاجة، زي ما اتفقنا. تاني حاجة إنه يكون ليك صحبة صالحة. بتحبيهم في الله. ما فيش بينكم من بعض مصالح. ما فيش بينكم من بعض أي حاجة غير أن إنتوا بتكتمعوا على طاعة الله. بتحبك وبتحبيها لأنكم على طاعة ربنا وانتو اللي مجتمعين على محبة ربنا سبحانه وتعالى ثالث حاجة انك تكرهي كل الزنوب والمعاصي اللي كنت بتوعي فيها في الماضي فلو لسه جواكي حاجة منها عمرك ما هتستمتع بالإيمان فلازم ساعة ما تفتكر الزنب ده لازم تحاولي تستغفري تبكي اول ما تفتكر الزنب تعرفي قد ايه اتحرمت من ربنا فاتتوب لربنا بسرعة انت مش عايزة الجايزة العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى إداها لكل إنسان تاب ورجع له بصدق وإخلاص إنه يبدلك سيئاتك حسنات يعني ممكن تلاقي جبل حسنات عمرك ما عملتين يوم القيامة تقول إيه ده أنا ما عملتش ده كله ويكون ربنا بدلك سيئاتك حسنات بالله عليك دي مش محتاجة بقى منك شوية مجاهدة عشان تاخد المكافأة العظيمة دي أنا عايزك على طول أول ما يجيلك الزنب ده والشيطان يقعد يحلف في عينيك عايزك تفتكري أول حاجة خطرت الزم وكفاية إنه حرمك من ربنا وقفل عليك في يوم الأيام ضد رحمته وفضله عليك تاني حاجة أنك لو رجعت من تاني ممكن تتحرمي من الجايزة الكبيرة اللي ربنا بيديها لللي بيتوبوا ليه طوبة صحيحة اللي ربنا بيبدل لهم سيئاتهم حسنات ثالث حاجة لو مش عارفه تعملي ايه في نفسك والذنب بقى مستحكم في قلبك وفي العادة طبعا الحاجات دي بتبقى في الزنوب اللي بتبقى متعلقة بالشهوات اه كانت بتحب واحد ومدلسة متعلقة بيه ليه أثر في قلبها ما عرفتش تتخلص منه ساعتها وصيكة بالفطفضة اللي احنا اتفقنا عليها انك تعمليها مع ربنا وعايزك تكتري ساعتها وانت سجدة أنك تعد تقولي يا رب كره إلي الكفر والفسوق والعصيان أنا حاسة أني لسه قلبي متعلق بالذنوب دي وهو ده اللي بيني وبينك فيا رب طهر قلبي كرهني فيها يا رب كرهني فيها يا رب والله لو سألت الله بصدق إن شاء الله حتخلصي من المشكلة دي اتفقنا من الحاجات اللي برضه بتخلي البنات بتفك الحجاب ساعات تتفتن بسبب واحد فقير ذئب يتمتع بيها حبتين وبعدين يرميها فده طبعا مش عايزها بحجات واحدة من البنات كانت بتقول كان في واحد من الشباب معجب بيا وكنت معجبة جدا بيه فمرة قال لي انا مستنيك لما تقلع الحجاب طبعا في ساعتها راحت قلع الحجاب وسبحان الله بيحكوا لي انها بعد ما خلعت الحجاب ما صاحبهاش وشك فيها وراح لغيرها سبحان الله ساعتها افتكرت كلام ربنا في الحديث القدسي ربنا بيقول أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكاً فهو لشريكي، بقى تسيبيني علشان ده؟ تسيبي سكتي علشان ده؟ طيب، روحيله، خليني فعج، بكرة هتعرفي كويس قوي اللي روح ده، حقيقته كانت إيه؟ طبعاً أخطر الأسباب اللي بتخلي البنات تفك الحجاب رفقة السوق، ودايماً بتبقى السبب الأساسي في تشجيع البنات على انها تخلعهم ودي طبعا حاجة معروفة جدا في علم النفس ان دايما الانسان لما بيحس ان فيه خلل معين انه بيعمل حاجات كتير مش كويسة يبقى في نزاع صراع ما بين نفسه وما بين المجتمع اللي حواليه فتلاقيه شايف ان الناس كلها زيه ويمكن اسوأ منه تلاقي الحرام يقولك الناس دي كلها حرامية تلاقي والعاذ بالله اللي يقع في الزنا والحاجات دي يقولك الناس دي كلها زناة الناس دي كلها بتعمل كده ايش معنى أنا ب مسألة نفسية علشان يرضي ضميره والله واحد حكاني يعني التزم شوية وبعدين برضه اهتز كده حبتين فواحد من صحابه اللي مش متزمين والله بالحرف الواحد كده تقريبا قال له خليك زي ممتع أرجوك اوعى تسمع كلامنا احنا مش عارفين نبقى كويسين فعشان كده بنعب نتريع على المتدينين دي حاجة اسمها الغيرة الدينية والله قال له كده تقريبا فاللي النهاردة بتشدك مش عايزة نصلحتك أكيد مش عايزة أكيد مش عايزة تبقى سعيدة دي عايزة تبقى زييها عشان هي مش قادرة مش قادرة تتخلص من الزنوب والمعاصي اللي هي فيها عارفا لها بعيدة عن ربنا فبتجرك للسك سكة النبانة سكت الحرمان من ربنا فرفقة السوق دي مش وراها إلا الأزم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه أقل ما فيها تشم منه ريح حلوة أو إن هو يديك ريحه تتعطر بيها وإما أن تجد منه ريحا طيدة ونافخ الكير نافخ الكير اللي بيقعد ينفخ في الحديد عشان يطلع الصدى اللي بيبقى فيه إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة لازم يلوسك لازم يخلك زيه علشان يرتاح فبعدي عن كل حاجة ممكن تقفع بينك وبين ربنا بلاش شلة الأنس اللي حيضيعوك والله بكرة تشوفي هما أول الناس اللي هيتخلوا عنك بعد ما يكونوا جروكي ربنا بيقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ياريتني كنت عرفت طريقة يا رب ياريت كنت مشيت على خطى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خطى الناس الصالحين دول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولة يوم القيامة تروح لها تقول لها ياريتني ما كنت عرفتك ولا شفت وشك ياريتني ما كنت شفتك في يوم الأيام خلتيني يخلع الحجاب بعد ما كنت عرفت طريق ربنا ربنا ينتقم منك ربنا يضاعف عليك العذاب عشان كده ربنا بيقول الأخلاء الناس اللي يبقوا صحاب قوي الأنتيم قوي الأخ يوم يومئذ بعضهم لبعض العدو يعادوا بعض إلا المتقين إلا عباد الله الصالحين إلا أهل الإيمان يعودوا فين أصحابنا فين أحبابنا في الله بقوا فين في الجنة ولو عرفوا أن حد دخل منهم النار يعودوا يشفعوا لربنا يا رب ده كان بيصلي معانا ده كان بيصوم معانا يا رب يا رب لغاية ما يخرجوا من النار إنما أصحاب السوق يبقى يدعي عليك يا رب ضعف عليها العذاب يا رب هي اللي خلتني امشي في السكة الغلط عرفتي رفقة السوق هتوديكي فين اللي بتقولك النهاردة انها عايزة لك السعادة ده عايزاك تبقي زيها عايزاك تبقي انت وهي فسكت الانحراف والضياع فزي ما هي ضاعت جواها حقد وجواها غل بس انت مش شايفها انت شايفها الابتسامة شايفها الدحكة شايفها الهزار هم دول شياطين الانس يا اختي اياك ورفقة السوق آخر حاجة اللي تقول لك أنا خايفة أحسن ألبسه أروح فكا من تاني وتقول لك بقى أن الحجاب ده عايز إرادة وبصراحة أنا مش قده طيب أنا عايز أسألك الثبات يا أختي الحبيبة من عند مين؟ مش من عند ربنا؟ طيب اطلوب من ربنا أن يوفقك وادعيه أن ربنا يثبتك ربنا علمنا أن احنا ندعيه فنقوله ربنا لا تزخ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا أفرغ علينا صدرا وثبت أقدامنا والنساء صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو فيقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك أيوة طلعيها من جواك كده أيوة قوليها كده يا رب ثبتني يا رب يا رب خد بإيدي يا رب هيخد بإيديك ويثبتك لما تدعين بتقولي إن الموضوع عايز إرادة طيب يعني بقى خلاص ما هو كل حاجة عايز إرادة نبطل, صلاة بقى. نبطل بقى نعمل أي حاجة ونقول بقى مجلنا الإرادة نبقى نعملها وأنا بسألك زي ما الثبات من عند ربنا فالقوة الحول والقوة مش هتلاقيها اللي عند ربنا عشان كده برضو النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأننا نكسر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله تلاقي نفسك كده ساعة الأزام يقول حي على الصلاة يروح النبي أي لا حول ولا قوة إلا بالله ما فيش حول ما فيش قوة إلا منك يا رب مش هقدر هو ما إلا لما تأذن لي يا رب فأنا مش هقدر أتحجب إلا بإذنك يا رب فيا رب خد بإيدي يا رب يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قولي بقى كتير كده قولي كتير لا حول ولا قوة إلا بالله ودعي ربنا أنه يديك القوة دي عشان تقدري تثبتي على طاعة ربنا ولو عايزة رشدتة سريعة قوي علشان تثبتي على الطريق حقولك على ست حاجات أول حاجة أكسري من قراءة القرآن لو صفحة كل يوم لو كل يوم عشر آيات بس تحفظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديما كان لما يعمل حاجة يستمر عليه عايزك نبتدي مع بعض صفحة كل يوم قرآن بعد كده صفحتين بعد كده نقرأ ربع نقرأ جزء كل يوم لغاية ما تختمي القرآن النهاردة هتختميه في شهرين بعد كده هتختميه في شهر كل شوية تعلي قرأتك القرآن بتنزل عليك رحمات وربنا قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك يعني القرآن من أعظم الأسباب اللي بتثبت الواحد عشان كده من هنا ورايح عايزك ترفع الشعارنا إلا القرآن فما يعديش يوم من غير ما تقرأ احفظي صور صغيرة اتعلمي تفسير آه حاجة حاجة كده القرآن يدخل قلبك يفهره ده كلام ربنا يا أختي كلام الملك الله صدق سيدنا عثمان كان بيقول لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا تاني حاجة عايزك تكسري من قول لا إله إلا الله آه عايزك تكتري من شهادة التوحيد لأن أعظم الأسباب اللي بيثبت بيها ربنا سبحانه وتعالى العبد في الدنيا قول لا إله إلا الله خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وربنا الصالح على يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت لا إله إلا الله وكمان يثبتوا بها في الآخرة يوم القيامة شفت أدب ألا إله إلا الله عظيمة جدا تحزك تكتر منها وتحس بيها لا إله إلا الله يعني لا معبد بحق إلا الله يعني ما فيش حد أحبه إلا ربنا ومفيش حد بذلله إلا ربنا يبقى تاني حاجة إيه؟ أكسري من قول لا إله إلا الله تالت حاجة عايزك كل يوم تسمعيلك شريط تسمعيلك موعزة طيبة كل يوم وحاول تنفذ اللي فيها النهاردة احنا اتفقنا على حاجات كتير عايزك تكتبيها واحد اتنين تلاتة وكل يوم نحاول نعمل حاجة النهاردة هنزبط الذكر بعد شوية هنزبط القرآن هنزبط النوافل هنزبط الصلاة في أول الوقت النهاردة هناخد قرارات شجاعة النهاردة خلاص هنقفل سكة المعاصي من دلوقتي خلصي سماع الشريط هتقفلي وحتجري على دولابك وحتجيب حجابك وتلبسيه خدي الطريق خدي القرار الشجاع فسماعك لهذه المواعج من أعظم الأسباب في التثبيت ربنا سبحانه وتعالى يقول ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لما تسمع الكلام لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، فربنا إن شاء الله لما يطلع علّف في قلبك فيلاقيك صادقة ومخلصة إن شاء الله ربنا حياخد بإيدك ويدلك على فريقه وتبقى على طول على طريق الجنة ربع حاجة أكثر من الذكر إحنا قلنا لك بقى أذكر كثير أو عموم يعني التسبيح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله, الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم سبحان الله بحمد الوحدة تستغفر كتير تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكثري من الذكر الذكر من أعظم الأسباب اللي بتثبت الإنسان عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما كانوا في القتال والجهاد والراجل حيبقى السفه وقرأته متعرض للموت ما مفيش أعظم من كده ربنا قال عشان يثبت في أوقات الفتن دي قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا ذكر الله كثيرة من أعظم الأسباب للثبات خمس حاجة اتفقنا الصحبة الصالحة النبي صلى الله عليه وسلم في يقول إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغالقة للشر فمعرفتك بالناس الصالحين من أعظم الأسباب اللي تثبتك على الطريق سادس حاجة عايزك تعيش بخيالك في نعيم الجنة هاتلك مجموعة من المجموعات اللي النهاردة سلسلة الدار الأخيرة بتاعت الشيخ فلان أو الشيخ فلان وتسمعي الشريط فلان اللي بيتكلم عن الجنة والشريط ده اللي بيتكلم على لذة النظر إلى وجه الله الكريم عايزك تعيش في خيالك اللحظات الجميلة دي اللي ربنا إن شاء الله يمتن عليا وعليك بيها في الجنة وفي نفس الوقت تسمعي برضو حاجات من اللي بتتكلم مثلا عن شدة العذاب في النار عشان قلبك يخاف فيبعد عن هذه المعاصي والذنوب ده كان أسلوب من أسليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إنه كان لما يحب يثبت أصحابه يقول لهم كده لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا ياسر وعمار وأم عمار سمية وكانوا بيتعذبهم وبيعذبهم الكفار في أول بأسة النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر يقول لهم إيه صبرا قال ياسر فإن موعدكم الجنة الواحد لما يعد يتخيل الجنة كده تهون عليه بقى أي حاجة النهاردة يهون بقى عليه كلام الناس اللي هيتكلموا عليه يهون عليه بقى الأذى اللي حيسمعوا حي من هنا ولا من هنا اتجننا يا أختي سلعة الله الغالية ما تستهلش منك انك تصبري مرة واثنين وثلاثة عشان خضر ربنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إنكم ستلقون بعد أثر فاصبروا اصبري حتى تلقوني على الحوض وانت جاية مقبلة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحوض وضامن كفه عشان يشربك تشربي من إيده شربة هنيئة لا تضمأي بعدها أبدا ويتهلل في وشك ويبقى سعيد لك أنت كنت من الزمن الصعب ده أنت كنت مصرة وكنتي وقفة وسبتة على ديني وعلى سنتي انت كنت بتحب ربنا قد كده انت كنت بتحبيني كده النبي يبقى في منتهى السعادة وانت مقبل عليه بعد ما تكوني عدتي على الصراط يشفع لك ويبقى فرحان بيكي إنما في ناس. لما يجي يقربوا ناحية النبي صلى الله عليه وسلم ويجي يقبل عليهم يروح الملايكة بعدهم عنه سيقول لهم ليه ليه عملوا ايه فيقولوله انك لا تدري ما احدثه بعدك انت مش عارف دي عملت ايه دي بعد ما كانت نفسة الحجاب وبعد ما كانت مشت في طريقك دي ثابت الحجاب دي بقت تخلف اوامرك تردس بكده اكيد مش عايزة بكده اخت الحبيبة افتكري دايما انك غليا دينك، غليا بالتزامك غليا بأخلاقك غليا بحجابك، اوعي ترخص نفسك اوعي تهوني عند ربنا اوعي ربنا يهون عليك فتخلفي فيه وتغضبين بالله عليك اوعي اوعي تيقسم الرحمة ربنا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 إن ربنا لسه مادد ليك إيده الله يبسط يده ليل نهار وإحنا كمان معاك وحنفضل خايفين عليك وبنحميك خدي الخطوة ما تخفيش ربنا حينصرك ربنا حيوفائك بس المرة دي خديها صح المرة دي فهمنا لازم نعمل إيه المرة دي حنروح له هو وبس هو ربك سيدك مولاك إلهك اللي ملكيش غيره ابكيله فاتفضيله قليله طيب رجعت لك وانا مكسوفة رجعت لك انت الهي وسيدي يا رب خد دي يا رب يا رب وفقني في طاعتك يا رب يا رب في وشي ابواب جهنم يا رب ارزقني فعل الخيرات وترك المنكرات مش عايز حاجة غيرك يا رب ما تطردني عن بابك انا عارف اني استاهل كل عقاب بس مريش الا انك ترحمني وتغفر لي وتعفو عني ان شاء الله ربنا حيقبلك هذه حجابك شوفي حديد جميل زي بيه أيوة عارفة ليه علشان ربنا بيفرح بتوبة عبدك شوفي أثر فرحة ربنا عليك هتبقى حتبقى إزاي إن كتبت ليه مش عايز ربنا يفرح بيك مش عايز ربنا يحبك إن الله يحب التوابين مش عايزة ربنا يبدل سيئاتك حسنات مش عايزة تستمتع بحياتك بجد ده ربنا بيقول وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم حيمتعك المسعى الحقيقية يوم تستغفريله يوم ثم تبيله مش عايزه تفوز بخير الدنيا والآخرة ده ربنا بيقول واتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون بستنيه إيه دادرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين بل تردد يلا هي دي الفرصة إوعدي يعيها يلا علشان تتحدد الدنيا وقولي زي ما كان الصحابة بيقولوا لا أرينا الله ما أسمع والله ربنا حيشوف مني كل خير من هنا ورايح من هنا ورايح حأحلى تانية إن شاء الله ربنا هيقبلني وهيتقبل مني إن شاء الله ربنا هياخد بأيدي وإن شاء الله ربنا هيتقبل منك وإن شاء الله ربنا هيثدتك وإن شاء الله ربنا هيغفر ليك وأبشري أنت بعد ما تتوب ربنا هتبقي أعظم قدرا عند ربنا تبقي بعد التوبة أعظم حالا عند الله لأن ربنا ساعتها هيكون حبك الله يحب التوابين أنا مستني ربك لو محتاجة نصيحة مش هتأخر عني على قد استطاعتي أنا خادم عند الملك سبحانه وربنا يقدرني على خدمة اللي بيحبوه وعايزين طريقه احنا حنبقى سايبين لك الايميل أي اي مشكلة وان شاء الله هتلاقي حلها يلا معا على طريق الجنة ليه بس في الاخر رجاء صغير ياريت كل واحدة تقدر توصل الشريط ده لوحدة ممكن ينفعها ياريت ما تتأخرش عايزين ينتشر الخير ده بين الناس